بسم الله الرحمن الرحيم. طه والقران ذي الذكر بني الذين كفروا في عزه وشقاء كم اهلكنا من من قرن تحين منص وعجب ان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 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داو دفّزع منهم قالوا لا تخف قسمان بغاد عضنا على بعض فحكون بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سوا الصراط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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَضَعَ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفًا وَحُسْنَ مآبٍ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 نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا, رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إذراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر اسم عيلة واليسع وزلكفل وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأاب Jannat Adnim, mufathtellemu alabab, muttekin fiha fiha bfaakhet kithiratoo u sharab, uandham qasirat utr Tuhladuun اليوم الحisab Inne hatha lorizquna Yhden ma yصلونها Fabئس المهاد Hذا Falyذوق Humim Ogosak Wākhar Min shaklihi Azwad وتحموا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبكس القرار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 Aitkذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالقا شَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ İlla İbriṣ estekbır, ve kana mina alkaflerin. Qāla yā İbriṣ, ma managk an təsjud rı ma halqatu biyaddiyya estekbır وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أُغِي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول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 And you will know